ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو, أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتؤهم مما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق ما يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه ولم يجده شيئا ما وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب